اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم وقلت وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله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 وصلوات الله وسلامه على من أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن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 ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره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 سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم لك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 وقائدنا وسابقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا من من يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدمية عن الدين فأصبح من الناجمين وفي الآخرة من الخاسرين